بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ تَدُنا لِكافِرين سلاسِلَ وَأَغْل لَ وَسعيرال إِ الأذرَ رَشبونَ مِن كَسٍ كانََ مِزاجهَا كَافُور إِ الأذرَ رشْبون منِ كَسٍ كانَ مزاجهَا عين يَشبُ بِهَا عبادُ اللهَّهِ وَفَجرونهَا تَفجرا عيني يَشْربُ بِهَا عباد اللهَّهِ وَفَجرونهَا تَسجرا يفُونَ بِنذْرِ وَيَخافُونَ يَوْمًا كَ شَّهُ مُْطيرًا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 وَيُطعمونَ الطَّانَ على حُبِّهِ مِسكينَ وَيثَ وَثِرا إِ م نُطَعمُكُمْ لوجهِ اللههِ لا نُريد مِكُم جَزَ أَو وَلا شكار إِ م نُطَعمكُم لوجهِ اللههِ لا نُريد يكُمْ جَزَ أَو وَلا شكورا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا دَؤُوسًا قَمْطَرِيرًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا دَؤُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا ولا مُتَّكِئِينَ فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسًا ولا زمهريرًا ودانية عليهم ظلالها ودللت قطوفها تذليلا ودانية عليهم ظلالها تذليلا ويطاف عليهم بآنيات من فضة وأكواب كانت قوارير يطاف عليهم بآنيات من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرًا قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَأَنَّ مِزَاجَهَا زَنْجَبِيلًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَأَنَّ مِزَاجَهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تسمى فيها تمنى سلسبيلا ويطوف عليهم الغدانون مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا ام منثورا ويطوف عليهم الغدانون مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وَإِذَا رَأَيْتَ تَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا وَإِذَا رَأَيْتَ تَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهرا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيك مشكورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيك مشكورا اننا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا فاصبر لحكم ربك ولا تطع واذکر اسم ربك بكره واصيلا اسم ربك بكره ورصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ان هاؤلاء يحب العاجله ويدرون وراءهم يوما ثقيلا ان هاؤلا يحبون العاجله ويدرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا اسرهم وَإذاَا شَِّ بَددنا أَنْتَ لَم تَبدلا نَحْنُ خَلَقُناَاهُ وَشَدَدناَا أَْكَْهُم وَإذاَا شَِّ بَددل أَنْتَ لَهُم تَذدلاًا إِهَ بِه تَدكح فَمَشَ التَّخَدَ إلَ رَبّهِ سَبلا